بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخليل رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وقفنا عند قولي هذا طبعا هذا الدرس السابع في شرح الجزالية في باب الصفات عند قول المصنف والسابع علوي وذكر التفخين التفخيم لغة هو التسمين وقد أنزل القرآن فخما مفخما يعني معظما وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان فخما مفخما وأما في الاستلاح فالتفخيم سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وحروف التخيم هي على ما ذكره صاحب الجزري بقوله وسب علو خص ضغط قرض أما حصر فليست هي من إيش من حروف وإنما المراد أي محصورة في قوله فخص ضغط قرض هنا تعالينا خص ضغط قرض ومراتب التخيم خمس مراتب المرتبة الأولى، المرتبة الأولى، المفتوح الذي بعده ألف، والمرتبة الثانية المفتوح من دون ألف، والمرتبة الثالثة المضموم، والمرتبة الرابعة الساكن. والمرتبة الخامسة المكسور فأما مثال المفتوح الذي بعده ألف في تعالى خائفين ولا الضالين تمام؟ أو الصاخة أو الصالحين أو الصالحات أو الظالمين أو غائبة أو قال هذا المفتوح الذي بعده ألف وأما المفتوح من دون ألف فهو مثل ضرب خسر خسر ضرب ونحوها وأما المضموم فهو مثل قولك غلبت غلبت الروم هذا في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة هي الساكن مثل فقه تلف إلا الإصلاح إلا الإصلاح والمرتبة الخامسة هي المكسور مثل ضعف قيلة ونحو ذلك إذا مرة أخرى التفخيم سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداء وحروف التفخيم حروف حرف الاستعمال معروفة خص صداط قم فإن قال قائل كيف حروف الاستعلاء هي حروف التفخيم فليكن الجواب أن يقال حرف الاستعلاء حروف الاستعلاء هي خصة ضغط قر باعتبار حق الحرف وباعتبار مستحق الحرف تسمى حروف التفخيم لأن الاستعلاء حق ومستحقه التفخيم كما أن الاستفال حق ومستحقه الترقيق وهو على خمس مراتب التفخيم قلنا المفتوح الذي بعده ألف مثل الضالين. المفتوح الذي ليس بعده ألف مثل ضربة المضمون مثل غلبة أو غلبة غلبة الروم مثلا أو الساكن مثل إلا الإصلاح أو يظلمون وبعده المكسور عذابا ضعفة قيل ونحو ذلك فهي فإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستخلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة إذا المراتب التفخيم خمسة وذكرناها من الأعلى إلى الأدنى وطريقة التفخيم أن يتجه ضغط الهواء إلى الداخل تمام؟ وعم الترقيق فأن يتجه ضغط الهواء إلى الخارج فتقول ظالم والضالين، وفي الأصل أن الهواء يتجه إلى الحنك الأعلى وأما في الترقيق فإن الهواء يكون أو ضغط الهواء إلى الخارج فيتجه في حقيقة الأمر إلى الحنك الأسفل فتقول مثلا آمنوا لكن لو قلت مثلا ضالين أو ظالم فإن الهواء يتجه إلى الحنك الاسفل او بمعنى اخر ما في مانع لو قلت انه الترقيق هو ان يتجه الضغط الهو الى الخارج كأنك تلقي شيء و اما التفخيم فان الضغط الهو يتجه الى ايش الى الداخل <تصفيق> فتفخن ظه والكافرون هم الظالمون شو كيف قرأت الكاف لانه مستفر الاسم مفخم صح وشوفت كيف قرأت أظا قلت والكافرون هم الظالمون بعكسها والكوفرون هم الظالمون فهمت لا يعني لك هو بضدها تتبين الأشياء طب الثنتين ها عشان سأخلع احتمال الرياضي الأربع والكافرون هم الضالمون ما هي مظبوطة صح خليها كلها والكافرون هم الضالمون أيضا ما هي مظبوطة صح إذا قلنا عن التجويد آه أن نفخم المفخم وأن نرقق المرقق هذا هو فكيف نقراها؟ والكافرونهم الظالمون. لحب هذه فكرة موضوعش موضوع التفخيم. ما تجد إنها وصلت الفكرة واضحة. وأعلى يعني أعلى حرف وأقوى حرف في موضوع التفخيم هو حرف الطاء. وقد يعني جمعها بعضهم في كلام فقال طاب ضيفا صارا ظلا قوى غنيا خابا يعني حرف الطاء تمام ثم بعد ذلك حرف الضاد دونه في قوة تنفيم ثم بعد ذلك حرف الصاد ثم حرف الضاء ثم حرف القاف ثم حرف الغين ثم حرف الخر هذا هي من الأقوى إلى إيش؟ أو من الأعلى إلى الأدنى أو من الأفخم إلى ما دونه والحرف إذا وقفنا عليه بسكون أو على كل حال يعني الحرف إذا كان ساكن وقبله مكسور تمام؟ فإن مرتبته تكون بمرتبة المرقه المكسوره يا رب لا تزغ قلوبنا لو انا وقفت الان او قرات لا تزغ قلوبنا <تصفيق> ما تي لا تزغ قلوبنا وإنما أقرأها لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا, قلوبنا ما اقول لا تزغ أو مثل <تصفيق> ربنا أثري علينا صبرا ولا أقول ربنا أثري علينا صبرا أجعله فيها نوع من إيه؟ من الرقة لكنها لا شك أنها أعلى من يعني من الحرف المفخم المكسور تمام عندما أجي أقرأ هذا أقول ربنا اسهل علينا صبرا ولا أقول ربنا افرغ علينا صبرا ليش هذا هو السؤال وليس هو الذي عليه القراء ماشي الحال ومثل لا تزغ قلوبنا وليس لا تزغ قلوبنا هذه هذا, هذا امر الأمر الذي ينيه أن الغنة تتبع الحرف غنة الإخفاء تتبع الحرف المخفى فيه فإن كان الحرف المخفى فيه فإن كان الحرف المخفى فيه حرف مفخم فخمنا هذه الغنة وإن كان الحرف المخفى فيه حرف مرقق، تمام. جعلنا هذه الغنة مرققة. المرات بعيدة. المفتوح الذي بعده ألف. المفتوح من دون ألف. المضموم الساكن المكسور. مضمومها ساكنها مكسورها. فهذه خمسة أتاك ذكرها. المفتوح مع ألف. والمفتوح من دون ألف. ثم مضمونها ساكنها مكسورها المضمون مضمون فالساكن فالمكسور لا الساكن كمانه. ما هي مشكلة؟ طيب لكن على كل حال إذا كان الساكن قابله مثلا مفتوح تكون مرتبة أعلى. تمام؟ ايش معنى ان الغنة تتبع الحرف المخفى فيه اذا قلنا مثلا ولا من صبر وغفر ولا من صبر وغفر. كيف اقرأها ما اقول ولا من, ولا من صبر وغفر ولا من صبر وغفر ان ذلك لن انعزم الور افحم الغنة لشفا خمر غنالي لأن بعد حرف الصالي يشبه مفخر فمسألة منطقية ما جاءقول ولا من صدر كذ جدي ولا أجي أقول إِن كونتم. لا ينفع هذا وإنما أقول إِن كنتم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فهذه الغنة غنة إن كنتم يسويت فيها رققتها لأن الكاف من حروف الاستفال والغنة تبع النون في كنتم رققتها لماذا لأن التاء من حروف الاستفال لكن ص هذا حرف أعلى المراتب الأولى صادقين القافين من أدنى المراتب أه؟ ولا نقول أن القاف مربقة فهي وإن تكن بأدنى منزلة إلا ببتجوز يعني طبعا فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة تمام إذا هذا بحث إيش الغنى عرفنا كيف مثلا من ظلم ما ولام ولا أقول ما ولام ماشي ما ولام وصار ضاد تاء ضاء مطبقة وقرم اللب الحروف المذلة <تصفيق> الآن الإضباط ما هو الإضباط الإضباط الإنساق الإضباط الإنساق الإلصاق لصق. طبق الكتاب يعني أطوير سألوا بعض الصحابة قضون عمر بن العاص قالوا له في حالة الاحتضار كيف أجل تجدك وأنت تحتضر قال كأنما السماء كأنني نائم على الأرض وكأن السماء أطبقت عليه فلا تنفس إلا من ثقب إبرة هذا معنى الإطباط هو الإلصاق. وأما في الاستلاف فالإقباله ارتفاع طائفتي اللسان إلى الحنك العلأ من مؤخر اللسان أو من أول اللسان إلى آخره أي طو طو ارتفاع يعني طايفة الطايفتين اللسان إلى الحنك العلأ ترتفع. ص ض ط ظ نعم واضح نعم واضح بل اقواها الط و... واضعفها واضعفها قالوا لها وصاد ضاد اضعفها في الضاد ثم متوسطة في في الطاء والضاء متوسطة في الطاء في الضاء والصاد وش قالت و وضاد وصاد ضاد نعم لا وصاد ضاد وصاد ضاد طاء وضاء فأقوه في الطاء يليها الضاء والمتوسطة في الصاد والضاد تكون متوسطة على كل حال ما هيهم كذي المهم الإطباق ما هو ارتفاع طائفة اللسان الى الحنك اللعلى فتقول إص ص إض إض إض وها وهذه والإطباق لا يتكلم به العاجل فالإطباق من صفات العرب فإن الإطباق لا يتمكن منه العاجل أبدا فإنهم يقولون مثلا صالح يقولون سالح تمام وطارق يقولون تارق مثلا وظالم يقولون مثلا دالم ماشي وضارب يقولون دارب ونحذار كما تعلمون يعني وصادو ضاد ضاو ضاو وصادو ضاد ضاو ضاو مطبقة ويجوز أن تقول مطبقة لكن الأشارة مطبقة نعم هذا ايوه نعم احسنتم الاستيفاء ما هو الاستيفاء احسنتم الاستفال هو طلب السفل الاستفال طلب السفل السفل يعني طلب النزول <تصفيق> هذا <هي. تصفيق> في اللغة وأما في الاصطلاح فهو انحباط اللسان عند النطق بحرق من حرف الاستفال وهذا يقودنا إلى موضوع الى الترقيق فإن الاستفال حق ومستحقه الترقيق والترقيق هو النحول الترقيق هو يقولون في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكر رسول الله خبزا مرققا ولا أكل على خوان ولا في سكرجة خبز مرتقة يعني نحيل يعني ها طيب وهو فهو النحول التلقيق هو النحول وأما في فهو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه فهو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وطريقة وطريقة ترتيب الحرف انك تجعل غطاء هواء الخارج فتقول اذابيل باطل يؤمنون ولا تقول اذابيل باطل اذابيل باطل ولا تقول الباطل لاحظ كيف اذابيل باطل كده ولا اذابيل باطل كده امم كيف اذابيل باطل ولا اذابيل باطل كده الحطها دي كده يمكن لا شيء مثله فا اذ بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ما يقول اذ بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون هذا شيء غريب اذا هذا هو ايش الترقيق سلامكم وتايه طيب عرفنا هذا معنى التلقيد، أليس؟ ذكرنا صفة الإطلاع وسيأتينا في التنبيهات يعني وباء برق باطل بهم بذي وحرص على شبهت إلى خدي ما عدا خصاقة مطل إذا كان صح الإطلاع ضد الإطلاع والانفتاح والانفتاح هو افتئن افتئتراق والانفتاح هو الافتراق عكس الانطباق فتح الباب بمعنى افتراق ففتح واما الانفتاح في الاصطلاح فهي اشتراق طائفه اللسان عن الحنك الاعلى وحروف الانفتاح هي ما عدا حروف الاطباق كلها. نعم كلها غير الصغير غير الصاد والضاد والطاء والظ فان السين هل هو حرف اطباق ام انفتاح انفتاح انفتاح وحرف الاضطاء هل هو حرف انفتاح عن اطباق اطباق وحرف الجين ما له حرف اطباق عن انفتاح انفتاح سنتم ما في ارتفاع طيفة اللسان فيه اذا هذه فكرة ايش موضوع الاسمات ضده الانفتاح وصار ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من اللب الحروف المذنقة فر من اللب هنا ما يسمى بصفة الإذلاق وضده الإسمات طيب ذكر هنا الإذلاق الإذلاق في في اللغة الإسراع عائشة رضي الله عنها تقول ت... عائشة رضي الله عنها كانت يعني تكلم من النبي عليه وسلم بالقصص يعني وكان يسمع لها وهذا خرجه الإمام البخاري في عشرة النساء والإمام مسلم في فضائل العائشة رضي الله عنها والتلمد في فتقول عائشة للنبي عليه وسلم اجتمع إحدى عشرة مرأة في الجاهلية فتعهدنا وتصادقنا بينهن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل يعني سيئة الخلق لا لحم جمل غث لا يعني قريب يمن مشي الحال ولا أنه سمين في مكان بعيف فننتق إليه ها؟ ولكنه لحم جمل غث ردي على رأس جبل وعر لا يمكن الوصول إليه فهو متكبر على لا شيء وغليظ أخلاق وطباع على لا شيء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى قالت الثانية زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وعنا معه على حد اللسان المذلق هذا الشاهد العشنق رقبته طويل هو مثل ما يقولون طويل وهبيل هو مفاهد طيب بالعكس من عقمه يعني تجد انه كذا عنده يعني طويل ورقبته طويلة المهم في صفات وفي علاقة بين الشكل بين المضمون يعني على كل حال زوج العشنق ان انطق وطلق فهو رديع القلق ان تكلمت واشتكت طلقها ما, ما عنده في واحد يعني هذا ما فيه نوعية من الرجال زي كذا يعني ما عنده تفاوم انتقال لمرحلة اخرى ما في ثرة احمر ما في كرت الصفر. وهذا عرابي اشترى لي كما ذكر ذلك الزمخشري في ربيع الأمراء العرابي اشترى لزوجته قماش فأخذ التمسك هذا القماش وقالت الله هذا خشن قال أيهما أخشن هذا أم الطلاق نعم أبغض عن نقاط الحروف ما عنده إن أ... أنطق وإن أسكت وعلق وإن سكت يا الله إنها تكون معلقة لكن مش تسوي وأنا معه على حد اللسان المذلقة تمام بمعنى ان الكلام في يعني إذا اي أي كلمة يرد بشكل سريع كلامه على طرف الشفتين واللسان المذلق المذلاق هذا هذا من فين جاءت موضوع وفر من لب الحروف المذلاقة لها أصل في اللغة ورسع جميعا بالفصيحه وأنا معه على حد اللسان المذلق كما جاء في بعض الروايات أن إحنا واخذنا من ألقاب الحروف اللام والنون والراء حروف ذلقيه كي بلان في الصفات في الرمل بزود الفاء والميم والباء كلها كلها ذلقيه لكن اللام والنون والراء حروف ذلقيه متعلقة بطرف اللسان والفاء والباء والميم حروف ذلقيه متعلقة بطرف الشفتين كل زارت حروف ذرقيا. فقلنا الذرقة معناها الحدة والسرعة والخفة حدة سرعة خفة بالمناسبة في اللغة العربية ما في كلمة في اللغة العربية ما في كلمة طبق يعني مفردة طبق أصل لمفردة ما في فيه مترادف تشبهة يعني نقول لا ريب فيه لا شك فيه مو يعني لا شك فيه ترمي مناسبة يعني قريبة منها لا ريب فيه لما تشرحها لازم تأتي بكلام طويل حتى تفسروا على ريب فيه يعني لا شك ولا اضطراب فيه ولا تردد فيه ولا اختلاب بأي شكل من الأشكال عمجره روجعها يعني كلام طويل حتى تصل إلى المعنى فلما نقول للذلاق مو معنى السرعة بس الذلاقة مجموعة مجموعة هي على خفة على سرعة على طيران على حدة كل ما شئت هذه المعاني كلها تفسر معنى الزلاقة هذا معنى يعني نقول بس حتى ما يعني نرتبك الزلاقة هي هي سرعة اللسان وحدته أما في الاصطلاح فالذلاقة هي سرعة النطق عند النطق بحرف من حروف هل هي فرّة من اللب أم وفرّة من اللب أكثر الشراح الجزرية واللي احنا تعلمناه ودرسناه إن حروف الإدلاق هي فرّة من اللب هي فرّة من اللب لكن هذا التحديد فيه مشكل يعني إشكال لماذا سميناها نحن حروفاً ذلقية مو لأجل أنها سريعة وأنها الفا والبا والمين من طرف الشفا سريعة تخرج واللام والنون والراء من طرف اللسان سريعة تخرج الواو الواو إذا كان هذا التعليل فالواو سريعة ووجاء وجاء و بالعكس سريع جدا الواو فلذلك إلا بالشفتين إلا بالشفتين الواو اللينة فلذلك على كل حال محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد في كتابه قال إن كان هذا هو التعليل معنى كلام يعني إن كان هذا هو التعليل فحرف الواوي من حروف الذلاقة فتأمل قال لكنني لم أرى من ذكره لكنني لم أرى من ذكره فليظهر والله وعلم أن الواو نظيفا من حروف الذلاقة وكون ما أحد ذكره فيحتمل الأمر فيحتمل على وقد أشار أحمد بن لما قال للشفتين الواو باء ميم بل أن الباء أثقل من الواو في النطق الباء باء شر في شدة صح حج القطن بكث وهو ليس في هذه شدة بل هو أسرع في الخروج من الباء فكان أولى بأن يكون ذرقيا فلو قلنا وفر من لب الحروف المدلقة بإضافة الواو صح ويحتمله كلام الإمام ابن الجزل رحمه الله ويحتمله التعليل الذي ذكروه لأن الواو خفيفة حرف اللام والنون والراء والفاء والباء والميم حروف سريعة سهلة تعطي الكلام حدّة وسرعة فيه تخرج بسرعة والسرعة أليست هي صفة من الصفات يعني معنى قائم بالشيء السرعة معنى قائم بفلان سريع هذه صفة من صفات صاحل لا بما أنه سريع فهذه صفة أو معنى قائم بالشيء فتعد صفة من صفات الحروف وضد الإذلاق الإصمات والإصمات ماخوذ من إيش من الصمت والصمت هو المنع وفلان صمت بمعنى انتنع عن التكلم لما تقول الواحد أصمت ما معنى أصمت معنى أنا أمنعك من التكلم فالإصمات معنى المنع ماخوذ من الصمت الصمت يعني الامتناع عن التكلم أنا أقول لك أصمت يعني أنا أمنعك عن التكلم واضح هذا إخواني واضح إن شاء الله طيب أيضا فيه معنى الثقل ومعنى ذلك امتنعت امتنعت الكلمة العربية المكونة من أربعة أحرف أصول أو خمسة أحرف أصول أن تجتمع فيها حروف مصمتة من دون أن يكون فيها حرفا ذلقيا واحدا وهذه حلاوة اللغة العربية تمام فإن الكلمة إذا كانت من أربعة تحرف وخمسة تحرف لابد أن يكون فيها فاء أو راء أو ميم أو نون أو لام أو باء حتى تعطي الكلام نوع من إيش من السرعة تعطي الكلام نوعا من السرعة فلذلك قالوا عسجد ليست عربية والمراد بالعسجد الذهب في رواة العاجم وعس طوس هل عسجد فيها فر من اللب واحد الحروف لا ما فيها فيها ما فيها عس طوس فيها فاء ما فيها إذا اسم السجاد يعني إذا هذه كلمة عاجمية لا هم قالوا الوا ليست من ال من الحروف ال اي الموذي لكن انا عم هذه المعالم الطلمة اللي كلمة نعم نعم مره واحد من الطلاب الصغار الاذكياء عندما كنا كنت اشرح لهم معنى الاصمات وال... قال لي انا عندي كلمة فيها خمس حروف طيب خمس حروف وش اسمه وفيها و خمس حروف ما فيها يترى من له ما في يترى من له تقول له خزاعة خزاعة طبيلة عربية ولا ما عربية عربية ما ما يحتاج كيف قلت له احنا قلنا في القاعدة ان تكون هذه الحروف اصول ما هي زائدة في اللغة العربية حروف الزيادة وحروف الأصل حروف الزيادة مجموعة في قولك سألتموني ها فإن أصل كلمة خزاعة من خزع خزايعين غلافة والألف والها زائدة وهذا متعلق بعلم ليس الصرف إذا ما هي خمس حروف هي ثلاثة حروف لأن الألف والتاء المربوطة ما هي إلا حروف زائدة هذا من جهة من جهة أخرى أن حرف الألف في قزاعة ليس مصمة ولا مذلقا لأن مخرجه محقق مقدر حروف مد للهواء تنتهي على ما ذكر مكي بن أبي طالب القيس رحمه الله في كتابه الرعاية والها حرف خفي في قزاعة وقد يراد به السكت فلا يكون أصلاً مثل يعني مثلا السكت زي مثلا مفلحونه او حاجة لما بما عمه لسه اكتعني ما هو حرف في اصل الكلمة انا كل حركة هي ثلاثة وجوه في التخريج لكن اكفينا ان نقول في خزاعة وامثالها ان الالف والتال مربوطة الى هذه المقربة الى ما هي الا حروف ايش زيادة وليست اصولا في الكلمة العربية تمام هي الخاء والزاي والعين إذا هذا معنى إذا الكلمة العربية لا بد أن يكون فيها إيش يكون فيها حرف من حروف الظلاقة حتى ما تكون ثقيلة هكذا ثقيلة بد تخفف وتتسرع في الموضوع أيوة شو الرائح الجزارية ماذا قالوا قالوا الإمام ابن الجزري عندما أتى بموضوع الظلاق والإصمت إنما أتى بها بس يعني فوق البيعة هذا موضوع الإذلاق والإصمات موضوع صرفي لا هذا أصلي هنا أصلي موضوع صرفي ليس له أي علاقة بالتجويد لأن التجويد مبني على الصوت هذا ما في صوت تمام؟ ليس له علاقة وإنما بس حتى بما أنه بأن بما أنه مخارج الحروف 17 كم تكون الصفات؟ 17 17 ماذا قالوا حتى أن أقل بحروفهم قال هاتان الصفتان الإذلاق والإصمات لا علاقة لهما بعلم التجويد في محل دراسته فإن محل دراسته, دراسته ما علم الصرف الذي تدرس فيها أوزان العربية والإسمات لا أثر له في الصوت وإنما يتعلق بالكلمات الـ الـ الـ التي هي عربية يعني هل الكلمة عربية أم غير عربية وهذا الكلام مردود عليه ونحن نقول الإدلاق والإصمات من صفات الحروف ومتعلق بالتجويد بل لأنها صفة مهمة أيضا لماذا؟ للأمور التالية نكتبها الأمر الأول أن الإمام ابن الجزر قال إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات الإلف يضرب أفسح اللغات لا, لا يعني يعني أن يعني تكتب يعني تكتب أن ابن الجزري نبه على أن أن على أنه سيذكر صفات يجب عليك أن تعلمه <تصفيق> الإسمات نذكر الإسمات تعريف الإصطلاحي نقول كل كلمة تعريف الإسمات كل كلمة من أربعة حرف أو خمسة حرف، وصول ليس فيها حرف من حروف فر من لب، فهي كلمة أجدامية كعس ولا يقال أن عز هنا سين حرف إيش حرف زائد لا حرف أصلي هنا، تمام؟ حرف زائدة كله معنى زي سالة مثلا استفال السين والتالي الطالب زائدة يعني كيف تتصريفها عسجدة يعجز عسجدة ما. ما لا تصريف طيب الآن لما قال ابن الجزاء رحمه الله إذ واجب عليهم حتى إلى آخره ثم ذكر وفر من لب الحروف المدلقة هنا عندنا قاعدة في علم المنطق اللي درسوا منطق وهي قاعدة تقول أن التأسيس أولى من التأكيد يعني أنه يعطيك فائدة جديدة أولى من أنك تقول الله بس يكمل بيعها بس إنت إذا ما تعرف الشيء قول ما أعرف و سيبه من الجزر بحاله إذا في شيء ما أعرفه حتى في العلم أي علم من العلوم يتدرس العلم علم الهندسات الطب في أي حاجة في قضية معينة قانون معين إنت والله مشكل عليك شي تسويه أترغف غيرك سي سيعلم صح لنا وفوقه كل دين عليهم فانت علم أنت علمت انت عارض خرج موضوع الإدلاء وقول والله ما أدري وخلاص مشي لا تقول الله دي زادها وفين جابها وكذا لا ما يسمح أن التأسيس أولى من التأكيد يعني ابن الجزر عندما قال وفر من اللب بالحروف المدلقة أتى بهذا الكلام ليعطينا يؤسس لنا معنى جديدة مو بس كذا يعني خد أضيف له معلوماتك شيء خارج عن الموضوع لا يعني الاصل أن كل كلمة في الجذرية لها علاقة بإيش بالتجويد كل كلمة في الجذرية لها علاقة بموضوع التجويد الأمر الثاني عندنا قاعدة منطقية وصولية لمن درس عن المصول فيقول يقال إعمال الكلام أولى من إهماله إعمال الكلام أولى من إهماله شمعن إعمال الكلام يعني عندما أعم كلام أفسر كلام، ويعني واستنتج منه استنتاج، أو لا من أن إيش؟ أهمل ولا أتروه؟ إعمال الكلام أو لا؟ في عندما تقول، وفر من اللقب الحروف المذلقة من علاقة بينه تيسوي؟ تهملت ولا عملت؟ لا إعمال الكلام أو من إهماله؟ لا حب ولا الأمر الذي يليه طيب لو أنا لم أراعي صفة الذناقة في حروف فر من لب فإنها تسبب لي اختلاس الحركات والحروف لما تقرأ فتوبوا إلى بارئكم الراح حرف مذلق سريع فتوبوا إلى بارئكم فقتولوا إذا سويت اختلست كسرة الرا لكن لازم أننا معرفين أن الراح حرف على طول أبطي أبطي سرعة ترى لأنه ينبغي لنا فأثناء القرآن وهذه فائرة دقيقة في التجويد أوزان أو الأوزان, يعني الأوزان الزمنية لدى الحروف المتحركة متساوية فتوبوا إلى بارئكم بارئكم لاحظ بارئكم فأنا هنا رأي صفة الذلاقة فراء فبطيتها لكن لو انا خليت اللسان يجري بها بالرأي يطلع كذا بسرعة فتوبوا الى بارئكم فاختلست حرف الرأي وكذلك في اللام وأولئك هم المفلحون لحون لحون صارت لا لازم ابطي فيها اقول وأولئك هم المفلحون المفلحون لو لا عطل قراء الكبار كيف يقرأ المفلحون شوف بعد قول أنت غلطان المفلحون وفرم اللب بالحروف إذا وأكثر اللحون التي سببها سوء النبر سوء نبر الحرف هو بسبب عدم مراعاة مراعاة الذلاقة أكثر اللحون يعني زي ما لك إيش الحمد لله الذي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل فرح اسرع على الواو واسرع بسرعة في الباء تحوت الى هبل وهبلي بدال ما يقول يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر يبطل عند ربنا لأنه سريع مدرقة راح بسرعة خسرت هبله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل صح؟ هش يقول لك؟ فلا مضلّله ومن يضلّر فلا هاديّله تمام هاديّله برضى عشان ما الحروف الإدلاق سارت هاديّله ديّله ديّله ديّله سارت ديّله ايش الديّله ديال يعني؟ تمام؟ وصاب أن يقرأ فلا حروف الإذلا إذا لها علاقة بالتجويد نعم لها علاقة بالتجويد بل أنها تؤثر في المعنى أنت لما تقول وهذا لي تغير المعنى ولا ما تغير بسبب إيش؟ بسبب عدم مراعاة الصلة اللي ذكرها الإمام من الجزري رحمه الله تعالى في هذه المبومة ويجيك بعض الناس ويقول والله هاي ذكرها كذا بس يعني بيزود حش كلام يعني بيزود كلام محاوشي لا مو صحيح الكلام هذا أبدًا. <تصفيق> لا لا لا هي هي من صفاتها الذلاقة فأنا أقول لابد أن نراعي موضوع الذلاقة فماذا نصنع نبطي فيها هذا هو المراد تمام إنسان مثلا يعني قطيك مثال إنسان قراته مثلا سريعة ماذا تقول له بطي حتى نفهمك صح هذا هو المراد بس فالفر من اللغة تتميز بحدتها وأنها تخرج من الصفاتها كذا يعني الله خلقها سريعة كذا تنبطي فأنت إذا لم تكبح جماحها فإنها ستتسبب في اختلاص وتغيير معنى وأشياء لا يعلمها إلا الله ونعم وتجد حتى أن القراء رأوا هذا الموضوع ثم عندك أبو عمر عندما أبو عمرو البصري عشان موضوع الدلاقة في قوله مثلا يونسوح مثلا بارئكم ما يقول بارئكم يقول بارئ كم لماذا يسكن الهمزة تبع الراء حتى لا تختلس اللي بع رمأنها أو ينصركم يسكن الراء ولا يضم حتى يضم خروجها حتى ما تختلس ليكون حرفا يعني مذلاقا هذا أمر فيه أمر بسيط هو أن الذرقة أو الاسمات يعني المنع والثقل الثقل تقول والله فلان ثقيل انت قاعد تصفوه وليش تسوي فيه الموت تصفوه هذا صفة معنى بفلما باللغة للصفة المعنى القائم بالشيء فلان خفيف الظل هذه صفة نعم صفة فلان سريع هذه صفة فلان ثقيل هذه صفة خلاص فهذه وصف للحروب فهي من الصفات ولا يقال انها انها ليس لها علاقة بموضوع التجويد بل وأنها موضوع صافي لا هي لها علاقة بموضوع التجويد على كلها. وفرم اللب ما معنى فرم اللب بالمناسبة؟ فرم اللب يعني فر الجاهل فر الجاهل من صاحب العقل من العاقل. ليه مشاهد شو يقول رحمه الله؟ ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه. فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه إذا كتب الشقاء على سفيه تقطع في مخالبة الفقيه تمام فالفقيه زاهد جدا في مخالبة السفهاء والسفيه أيضا يعني يستفق الفقيه فكل واحد في, إيش؟ في جهة أخرى لأنه ما لا يمكن اجتمع安سفيه والفقيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه فر من اللب يعني فر الجاهل من العاقل واللب اللب العقل يعني الذي كراه لأولي الباب صح واللب يجمع ليش على الباب ويجمع قليل على اللب إليكم ذوي آل النبي تقطعت نوازع من قلبي ضماؤه وألبوه طيب وفر من اللب الحروف المدرقة قال على ذلك صفيرها صفيروها يعني صفيرو الحروف هذه المشهورة أو من الصفات تمام صفيروها صاد وزاي سين حروف الصفيرة صفير ما هو الصفير في اللغة هو الصوت الزائد ويكون طبعاً, طبعا هذا الصفير سببه له أو التنبيه أو نحو ذلك صوت زائد للتنبيه يعني غالبا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع مكاء الصفير التصديع التصفيق واحد من الطراءة إن أحد المعلمين شاف طالب يصفر قال له يا أخي قال له لا صفر قال له طيب يا أستاذ حرام قال نعم حرام قال ويشد قالوا الدليل إنه في حديث يقول بأن من صفر خير فمه يكون نجس أربعين يوم <تصفيق> وهذا حديث من بعض الأصل لا لا لا لا يفهمه نجس ولا يحذوهم إذا كان الصفير يعني صفر لغرض مثلا لغرض صحيح فالعلماء يقولون الوسائل لها أحكام ها المقصود إذا كان المقص صحيح سيكون الوسيلة صحيحة. كان المقصد غير صحيح. الوسيلة يعني صفرة الحكم جائزة ولا غير جائزة. جائزة غير مشكلة. غير شيء. تمام. الصغيرها وهي في كتب التجويد يقولون الصفير صوت يشبه صوت البهائم. وحقيقة ما يعجبني هذا التعريف لأنه يعني أحد ينزع عن هذا الموضوع. والشريعة السلام يتبه عن التشبه بالبهايم والنبي عليه يقول لا يقصط أحدكم برعائهم بصوت الكلب ولا لا ولا يرتبط إرتباط الثعلب طب كيف تقول اللي يسوي الصفية في الصالحات ويبسط بهايم ما لا هم يقولون مثلا الصاد كصوت الإوز والسين كصوت الجراد والزاي كصوت النحلة طبعا هذا من باب تقريب المعنى، من باب تقريب المعنى. لكن ما هو الصفيق في الاصطلاح هو صوت زائد يخرج يخرج عند النطق إيش بحرف الصاد والزاي والسين. في بعض الكتب يقولون صوت نشب صوت الطائر هذا يمكن محترم يعني من الأول. لا يا خليكم من الطيور وهذه الأشياء ما نريده. صوت زائد وبس. وأما التمثيل الصاد كصوتي كذا يعني الصاد كصوت الصاد يعني والزاي كصوت الزاي والسين كصوت السين وسبب الصفير في الصاد والزاي والسين أما السين فسبب الصفير فيها ضعف الحرف فنقويه بالصفير مستقيم وأما بالنسبة للزاي فإن فإنه والصاد فإنهما حرفان رخوان فيهم رخاوة وفيهم جهر وفيهم في الصاد حرف همس وفي الزاي حرف جهر مجهور فالهمس الذي في الصاد نقويه بالصفير لأن الهمس في الضعف التي في الزاي نقويها بالصفير لأن الزاي لأن الرخا وصلة ضعف <تصفيق> يعني حرق الزاي مشكلة إنه حرق رخو يعني اللي ما فيها الهواء يعني ينبعث من غير يعني يصدم يمسدام قويا فنحتاج إلى أن نؤكد عليه حتى يخرج نضغط على المخرج لا يخرج بشكل واضح. والصاد حرف همس والهمس ضعف طيب فنضغط عليه حتى يخرج بشكل واضح وعم السين فإنه حرف يعني مستهل وحرف ضعيف فنقويه بالصفير فنقول وعمل الصالحات الصالحات والزاي مثلا تؤذهم الزاء. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةَ والصفير له مراتب المرتبة الأولى من حيث القوة في الصوت فأعلىها في المشدد تقول آمنوا وعملوا الصالحات أصطفى البناء لا هذه مساكنة الصالحاتنا مشدد دونها الساكن مثل إن الله استطى آدم استطى ودونه المتحرك مثل صدره. فإنك ما تستأن تقول صدره صح؟ صدره. إذن عندك أقوى حاجة في الصفير عندما يكون مشدد تؤزم الزا قويا ودونه الساكن ريز قاتم. ودونه المتحرك وزرابي مبتوث. مشدّد. مشدّد. ساكن. مشدّد. ساكن. المتحرك. متحرك. أنا الآن بعطيك فكر حتى تفهمك إيش معنى. لما يجي واحد الآن مشى أمامك، ثم سكن، سكن، وقف، ثم ذهب لو واحد قال لك صفلي يا، تصرف بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة لأنه صار واضح. لكن مر عم سرعه تصل بسهولة ام بصعوبة؟ بصعوبة ها متحرك زي كذا الحرف. فإن اقتربت منه وشديته ووصفته بسرعة واضحة واضحة لأن الحرف المشدد هو في العبارة حرفين أحدهما ساكن الآخر متحرك صغيرها صاد وزاي سين وليحذر من المبارغة في الصغير يعني بعض الناس يعجبوا الصفية يروح يبالغ فيه يقولوا من الصلحة بسم الله لا تبالغ فيه ينفع الصفية في أحواله تمام واحد قرب عشاءه لما قرب عشاءه قال خلينا تعشى تعفى نعسى ماذا قال إذا حضر الطعام والصلاة فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة صح لا تعجلوا عن عشاءكم. هذا حط العشاء قال خلنا نجمع من الثلاثين وحط العشاء وصلي فوضع العشاء وقام يصلي لما قال يصلي جاء بس فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تضرب على الصميم بحجر منها ضرب البس والأمر الآخر قرع الفاتح فالمبالغة في الصفير أحيانا إيش تنفع أحيانا يعني صفيرها صاد وزايا سين ونكمل القرقلة في الدرس القادم اللهم اقسمنا من قشتك ما تحل به بين وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وبصالنا وقواتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلّط علينا ملّا يرحمنا وعافينا وعفوانا الله مصلّي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.